بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال المألف رحمه الله تعالى باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت وشرل فيها ما يفعل في الوليدة إذا بيعت ملكير لإيبية والحار الشرل شرلون فيها لحظة ذويهاي جولدوو خاريو يعني اظن شهدي له ايبيو شرقنا مارخا لا شرديو او قفكانكا ايبناي شرضي او كولا شرديو بل كو런تااس يدا حدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود اخبره هو رحمه الله ابن شهاب الراسوي عبد الله بن مسعود ابتا عينو صويب سدجاريه من امراتي اسمان تسي زينب وكيرسدا فقفي و اشترط ورشت الذي عليه دوشيس ان كاادغو ان بيعتا هدا دي سفهيه لي اني يسغنا اي سغناتي بثمن العكتي التي ثمن كاسو تبيعوها ديبي نسغا فسارع عبد الله ويدية بن مسعود عن ذلك عمر وخطاب فقال عمر وخطاب حول الله تقربها هو دواني وفيها والحال فيها دحليده شرط شرطه في اسم يا شرطي او لاحد القفص ما دي وخزينه بتوحى عمره قيبه كمد و زينب بنت معاويه يراهن عمره قيبه كمد و زينب بنت ابي معاويه يراهن عمره قيبه كمد و خيره و زينب بنت عبد الله بن معاويه بن عتصاب الاسود ايلاين ماركاس وايه ما جيهنا اسم خلافه كجده عمره قيبه كمد ما زينب الله يداها ولذلك قال ابن ملجه ee aynu hibban ayaa waxay jiraheen waalaba islaamoodu abdullahi mas'uud uu qabay ayaa waxa uu kala dhigay jiraay raayid iyo iyo waxa uu kala dhigay jiraa markaas ayallahu subhanahu wa ta'ala raayid iyo waxa uu kala dhigay jiraa iyo seenaba kala dhigay jiraay way markaa abdullahi mas'uud oo doontaas ka yibsaday laakiin لكن لعله هذا القفك قال ابو كسي يبسو شرطي marka lacagta aniga isii taasay kutidmad kha marka shartni yaskorhan shartiya ahur oo khadab waydiye adernawa baadal bo yiri masalana madkha khata asaas ku khilaaf wa yani biyaa shartni baloo garihay hadithka nabiga هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله شرطاني في بيع حديث يرمي يغيرخي لا شرطاني في بيع marka لو شرطي يبيع ما انسخيان marka علوده قيبه كيبا waxay jiraheed maadaama حديث لو شرطي وعن فيه هل شرط لو ومفهوم الحديث عن كتابنا وعلى الشرطية يقبضون بألواء وقلينه هذا الشرطي يستقوى أسكعاذ بيدعه وفي ذلك من سأل الله أخرا أدنا واحد من سأل الله أجد لي الشرح الكبير على المغني من قدامه أي أجد المدير الكافرات صفحة المرطة صفحة ويهام كنت نجد أيوك ورحمة الرحيمة الله تعالى أدنا ورحمة وعلى شروطي في البيئ المبيعي marka waxaa wayan aruntaas khilaaf ka jira oo al-Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala isagu wuxuu leeyahay laba shardi iyo wixii ka badan baa xaraamee لكن shardi waa caadi baa isagu leeyahay rahimahullahu ta'ala waxa Ahmed laakiin ay markaa la cadhda Imam Malik Shafi Abu Hanifa iyagu مرق وحيرا واشتر عليه وكل اشر اذا انك كاذب ان بيتك هدا ديي لي انا يسكنات بثمن العقت الذي ثمن العقت اسو تغيير او يبي ليس به ان فسال عبد الله بن مسعود السويدي ان عن ذلك ان عمر ابن ابي خ... عمر عمر بن الخطاب السويدي فقال عمر وحيرا ابن الخطاب لا تقربها وارهو دوان والحال فيها دحر شرط شرط اسمه يحيى لا احد ينظف الناس في وحدثني عن ماريك النافع عن, عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كي يلها لا يطور غجل أنكم مجمع وليدتنا دون إلا وليدتنا دون بيانه إن شاءه ضودنا باعه ابنه وإن شاءه ضودنا وحبه ابنه وإن شاءه ضودنا مسكه وسكه سنه وإن شاءه ضودنا صنعه كسرين يبهاي لما شاءه wada soconna maana yahay waxa weeyaan yaani adaan saw ku tahay waxa weeyaan adonto waa wax shardiyo ku xiran iyo wax aan u bananaan و لذلك الإمام الصيود رحمه الله تعالى كتابك سنقدره المنثور أيها إسراء رحمه الله تعالى ونقصص علي سورة مرق وفسره مجلو كاللحاد مرق صحاويان مجلو كاللحاد سبحانه سيدة يصدح آياد مرق وفسره والذين لفروضهم حافظون سورة المؤمنون ولباتنا ألاف الحال مؤمنون آياد شراء مرق وشرحه أيها وحور إبن عبد الشيب أيها وحصص علي أيها, صو... أيها عبد الرزاق عن عمر وحيثوري عنه رضي الله عنه أنه سيئ لإنه ودي عن ورأة هولي أحلت جاريتها الضوء تيلو حلالة لزوجها وأكتب الزوج كيدي الضوء تيلو أكو حلالة جماعة فقال وحوري لا يحل لك حلالكماها أنت طائنا الجماعة فرجا فرجين لك الجماعة فرجين لك الجماعة illa in shiita dib u taway shiita oo habta way shiita aaqadt illa in aad hadaa doontana adibinkada islaad doontana adibinkada islaad doontana adibinkada xoray ka soo muuqan yani anta aswad ibkeed aad kuuma bananaade qofays kale waxa weeyaan ka السيد امام ضحاوي وكذا صار مرقف في شرح المعاء في... في شرح معاني الاثار كتب يسلهذا بروايه عبد الله النافع المنوره وحل الله يحل فرج الا فرج إن شاء صاحبه باعه وان شاء وهبه وان شاء أمسكه ولا شرط فيه وحيي المرقى حوية فردي حلال معها إلا فرد قف قد اقفكي صاحب كويي حدود دانه ويبن كرو حدود دانه ويبن كرو حدود دانه اس كان كرو واشر قال النبي وحي رحيم الله تعالى فيما استره قفكه صاحب سده على شرطين شرطنا على شرط شرطنا كصاحب سده ان لا يبيعها ابن كرم ولا يها بها ون هبن كرم ما اشبه ذلك ان قا وحي ومن الشروطة الشروطة كميدة فإنه لا ينبغي محبونا لذي مستلقفك مستلقا محبونا أن يطلعها إن الجماعة وذلك هرنقاسه خدعي أنه لا يجوز الله مبنانو أن يبيعها إنه إبيه ولا أن يحبها إنه إبيه فإذا كان مرقيا الله يملكك الملك السنين ذلك أرنقا منها حقا إذا أرنقونا ملك السنين هبين تيري إيبين تيري يوحلمين معنى فلم يملكها مملكين ملكا تاما وكا ملكا لم يسرعناها ملكه رميس لم يكن ملكيه أيها الأخوة بناه لكن ملكه رميس لم يكن أهاب له لأنه قد استثنى وعلى قصر ربي عليه الدشيسة في هذا الأدام تباعد ما شيء ملكه وملكه ما شيء ملكه وملكه ملكه ما شيء ملكه وملكه بيد غير القفكر فإذا دخل امرؤ ميت بالاساسه هذا فإذا دخل امرؤ وغلى هذا الشرط والشرط يعني رمي صلح مسوبده وكان بيعا مكروها بيع, بيع كراهه من القرابه وهي شرطه فاسده وايه اللهم صلي عليه السلام بابنا أن يروي عن النسخ رقبيه باب يحيى ان يطئن الجماعه عن اي طار رجل منكم انه الجماعه وريدة تنعضون والحال الله يا دونتنا زوج زوج وسقناذه حدثني يحيى عن مالك ان شهاب الزهري عن عبد, عبد الله عن عبد الله بن عامر ان عبد الله بن عامر بن كرز بن حبيب بن عبد الشمس بن عبد مناف القرشي وحضر شيماء الصحابه وقت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نبيغنا فتافال عليه وعوذه نبيغنا وكتف عليه الصلاه والسلام ومرغانغلي ابن حبان ويو يدي سخبا اسوماتيو ده لبغه ولا كل من وحي لاي. وحي لاي. ما بر خدي لو با جيي با قولينا waxay yidahay wuxu waxay yidahan qoliyana may ah isagoo yar umba nabiga loogeeyo sallallahu alayhi wasallam murkhade rasuulka muuna garane bamar qase way marqaba tabeeye kabiir iska dhahda doonso wakaana jawad shujaa'a min geesiyo wadiiba tan wuxuu ahaa deeqsiya midka la qabso geesiy nimadu waa weel dab ah sano ku darsaydana walidaarika u haba kawo mahes isoo asuun asuun bil maajahaa marqay uثمان ba wuxuu dhiibay magaalo basr uu dhiibay rijilada nabiga marqayahay 20 iyo 7 marqayahay shidibna uu furtay marqas waxa weeyaan khirmaan iyo khuraasan iyo doon ka khirmaan iyo khuraasan iyo rookas oo bal insaadu midii nu ku dhintay markii jeesay nabiga haye sallallahu alayhi wasallam ee markaa quntii isdeeda ma quntii taadaba abii wa sahabi wa ragii abii uu xukumi jiray fadhmu makka isnaamay ayuu abii kamid aha una noola ila uu soo galay magaalada basra wiilkiisana ugu yimid isagoo wiilkiisu amilka si jilqaaniba ku sheegay fiir sharaxaal muuqda jiska 3a safhada 1000 iyo 300 wa ya عثمان بن عفان ما تجي جينو عثمان بن عفان هو يدي ayaa waxaa la idhaahaa Arwa binti Quraysh wal idhaahaa isaga been waxaa la idhaahaa Amir bin Quraysh ma wasa Abdullah daabi Amir bin Quraysh wal idhaahaa asun afaan hooyadii waxaa la dhahay Arwa binti Quraysh wal idhaahaa idan marka waxay noqonaysa waa inno atsi weeyaan balan مثل قصة سببان بلها نقاسيو أجيب بلها مرقعة صحوية و مرقعة أو حزب أهدان لعثمه من عفان بوسوه هذه الجارية تنقبض ولها الزوج الزوج نوصوه هذه وإن أبتكدوا حسري وإيه ولها الزوج زوج, زوج منوصوه هذه ابتاعها بالبصرة ابتاعها بالبصرة بصروا كسو يبسري فقال عثمه محوري لا أقربها ومروان أي حتى يفارقها الزوجها زوج كذي الله فرر فأرضى ابن عامر عبدالله ابن عامر قادة أن قسو الشيكينيني وحرغها لقريه زوجها الزوج كذي ففارقها مرخص waaye allahum sallahu alayhi wa sallam marka mas'alada khilaafkeedu waxa weeyaan addaanta min beelahayd iyadoo nin laba soo iibsatay marka waxa weeyaan majmaaci ka timid in leeyahay khilaafka waxa aasaas uu mas'aladan iyana soo iibsigaasi halyeeyo koono talaaqan am la soo iibsuu talaaq uu noqonayaa mise ma noqonayaa taas weeya mas'alada فقد قالوا انه قرخيده طلاق من نقن بركونه وحين ان طلاق من نقن وغاجهن النقن بيجتاحين عن مالهم الشهابي الزهري ها فارضاي عمرو روحو سوجه سوجه دي وخوا ففارق عمرو خاصه فري مره واي نمبر ها انسانه حدثني عن مالهم الشهابي الزهري النبي صلى الله عليه وسلم عوف و اللهم سلام عليكم أن أبا هو أبيه أو عبد الرحمن العوف أي عبتاء وليدتنا الضم بسويسري فهو جلد أبوه لي أموء هذا ذات الزوج من أحنين وصاحبته فرده بإسكعليه و من جملة العيوب كميسه مع النحساس إليه سيد أبو حنيفة إليه رحمه الله تعالى البيهقين في صنانه وقصة صنان الكبرى من جل جلال من جلال الكشنة صفح هذا وحاول ينص saddax boqol iyo 233 ayaa waxaan ku soo saar waxaanow la wadaa sadax ee safar ras ayaa waxaan ku soo saar waxaanow la wadaa asar khamr quu sheegay asar kan hadda adduultaaganu hu sheegay bislanadii Ilaahay Sulaymaan bin Muusa markaasa waxuu Ilaahay Sulaymaan bin Muusa bal weeydiye ah aan amnati tabaa iyo laha zujum iyado adona marka aruntaas waa sidaas u leeyahay marka ash-shafi'i imam shafi'i rahimahu allah ta'ala wa khulayhi aayad maaha oo min jumladda xuyuub aruntaas ka mid ah asadadta laa yiradu imam shafi'i rahimahu allah ta'ala waa asmar yay imam shafi'ina marka subaxwaya wa khulayna leeyahay aduusan la soo socon khilaafiy markaa marka cilmi maayee laakiin kiba dib ابن منذ الله كنسغو اجمع عيسى رحمه الله تعالى وحكو الشيعي اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج انه عيب بيسوي له عيب صنغ له مرخو بحويني وحكو اجمع انه وحف صنغه ان اقنو هذا العلم كمذاء ادوان طهد للسويب يدو الزوج له عيب ويهام حضي وعيب ليله انه علي انه قنسها مرخو عيبا مسماها وهربوا العبل الاول والعله يا معناه ويحيى الله والصلاة والسلام بل اين هذا باب ما جاء وحي في سمر في سمر المعلي من رحمته سبحانه ا مال كمري هيسه ويبا ولد اللهم صل ها نص خبركم ودخان النخل ayay fududgaan waxaa baaw maajoo ma jax fi tamir nakhli oo yubaacu aslaha maal ka hada laga sheekeynayo wa tibta laftayda oo mideheeda midii oo markaa geedii la yiminaayo yimnaa maal kana hada la sheekeyo wa tibta laftayda nus qaburtooda oo ay caabiraan baa saadaxta waxa noqonaysa baaw maajoo xukunid fi قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله من عمر عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر من باع غفك بيان نخل انتمير قد أبلت لت الله علي مرقا سحويا قد أبلت والت الله علي يعني وحيدا أب... أبلت النخل أبره أبران أي رحام مرقا سذا أكلت الشيء أكله وآي وأكلنا نصاص وكل مرقا التأبيل كنو حيدا واتشقيق wa talqiih eeraha murqa oo xal sabayda ya jibirta marqaateeda dhidig ayaa la jeexaya marqas kadibna waxa wayan jibirta tiyada lab ayaa la soo qaadayaa meesha la qajeexay tan dhidig ومن باعا قفك ايبيو نبقري صلى الله عليه وسلم نقل انتمر وقد ابردت الله عليه فثمرها مره هيدو البايعكي ايبيو صنادي إلا أن يشترك للمبتاحو كان ايبساني يمشتركان كل الشرقية موياني بمعنى أنه مرقل لقاء ايبيو قيداها سنة مره بحيان سوماها مره قفك كاي ايبيي سنة ابحدي ايه قوصانيات وقيفي برقادة نيسا إلا ان شرق يارل لقاء شاترات موياني ورده قيدا حيات تمر طلب de geedaha iyo miraha labadaba ay go'da uguu miisaas waayay hadith bukhari wa soo saaray fiqtaal bay'a babu man babu waxa weeyey man ba'an nakhlan qadubilat hadith bukhari wa saqashan musannaf fi عليه ثمرون waay allahum sallahu alayhi kullam qala rahimu allah ta'ala wa وحدثني يحيى عن مالك مسواه باب باب باب النار بيثاني السكر قيبه و باب, باب يحيى عن بيع السمار المره الا يبيو حتى, حتى يبدو صلاحها الاصب حتى يبدي يبدو صلاحها بس بسلات كيف بس الله صو ظاهر الله ام يحيى عن مالك عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسله تدلكم على وشغي انه ابو خضر قوي نهى عن بيع الثمار مراه الى يبيون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها سواء انت الله صظهر بمعنى ب صلاح نهى البايع والمشتري ضائع يا مشتري قال النبي وديته صلى الله عليه وسلم حديث ابو خليل مسلم في كتاب البيوع يخص صار لمودودا ان صحن هذا wa hadd qaalaru halkan marka waxay ka hadlaan marka insoo la ka hadlayaan shan malax wax gaare ka hadlaan mesela bay'u tamratin bi shart at-tabqiyyah malaxilla ilaahu waxay ilaahan bay'u tamratin bi shart al-qal'i wa ilaahan waxa kale baaran bay'u waxa way tamri mutlaqan بايع خابيه مالك الاصل بيها حن وحير أن مرقى ان يبيعها وايه اللهم صلي عليه أن ان يبيعها بالشرط القدئ ثم يتركها حتى يبدو صلاحها انت سو مرقى سحيمس انو اي الله نار رحمه الله تعالى عليه ايما المرقى و وحيران ميسال كو وا انه تيمت لا لكن جيبي لا باقيه المرقىس اما المرقى سحا wargii dibnahanka ayaa laakiin bishar diga goos marqan ama marqaha dii u yiraaho iga iib marqan miraha deer marqaa saxawayaan asalka maalikda iska yelanaya marqan waxa qarayna bayuha maala aslna mirahi iyo geedhi wada socdana iyadana waa mas'ala jilteen ah bayuha biyadi maalka asli nimti marqaa saxawayaan kadii uu yiraahdo ma golin kare habi salaadaan horto saaso kare misaal badana noocansa ay ka hadnaayimada Axmedu sallallahu alayhi wa sallam marxan miraha adeer iibiyo iyagoo wali bislaani miiray shartil qad'i kan goosana an lagu dhihin marqa saddex qayb loo noqonayaan و اما انو ايبيي مرقاس خويان مرخي انو ايبيي لكن لمالك الاصلي ولما تانا مرقاس خويان هو هي ايبيي مرقاس مرقي قفكي اصل كان استلها مثلا بايع ايوسوناتو مبتعنونو شطيرين تالا وجه geedaha la socodaan wa baad dheedona taasi somaala family jumaa taasi hadii maana waxa weeyaan may marayhii kaliwood ma hay waxaadi ibisay markaas waxa weeyey geedhii iyo miri baasay ibisay in jumaa taasi noo banaantayaduna waxa weeyaan lidna wa inaad wax weeyaan qofkii atiraada kaliya markaas wax weeyaan geedahayga ibi marka waxay noqonaysaa taas oo laba wajiye laba qolay ku jiraan wajsu wuxuu qaba waan saxaya bay'u waana mashhadka waa al qawl al mashhur min qawl maalik rahimahu allah ta'ala wa ahad wajheyna li ashaab al shafi'i waaye qadi shafi'iyad waa ku weesweediyo sideedaba marka bay'u haduu kulansado hal bay' مهمة تدقولو في القاعدة تفريقنا على الصفقة الصفقه وهي واحده واي اغماض خوك سيدا ديه جليل يعني و خو ديه جليل مرق سخاويان مرق كاد لي مساله دا. دا الحلال والحرام وغلب الحرام وحصص كلي ديه تفريق الصفقة يدا او مرق سخاويان الصفقه لكلي الصفقهو معناه واخا ويان حل بيع كلي ان لو لا لا سو و اي اللهم صان وهو ان يجمع عقد ون وهو ان وهو ان يجمع عقد مفرد حلال وحرام واذا جرى فعن قولين لم يخلو او جهيل مرخو حد مرخا سخويه هذا قد دعهن مرخا ان تاسووهين مرخا كما وعقد كل او كليه حرام يا حلاله لبا لبا قولن كلام برن حد اي دعه قوله هور مرخا وخوينه مرقس خاويان ومرقس الله سبحانه والارجح الصحه وام والارجح الصحه في في الحل والاخر البطلان واي في الكلي قيلت مرقس خاويان ايذا مرقس خراشه هو كان صحيحا قيلسان قولك قولكاس واكرجحا قول باسكو لكنه خليه غبي ولا سوا توديا مرقس مثلا هدو مين ايبي مرقس خاويان xamru iyadoo ay weeyo khal hal mar kaliya aad u wada iibiyo ee qayb waa bay xal bay iib kariyoweyaan laakiin halka aad baa wuxuu kulmiye xalaal iyo marka subaweeyan wa wadabad qalli soo da turbe qaban wajnu wuxuu qaba qaybta khalkaan uu ku ansaxaya baycu qaybta khamru aan baadilbu noqono ya bayqawan saasalo kale gelbilay tafriiqo safqa aday ku jiraan shafiiciyada marka taas ayu kale jeedan safqadana waxay u jeedan gorgortanka qacanta waxay sabaynay markaa wax kale isna yaan bay qacantay isku dhigay jiraan marka اللهم صل على سيدنا غير ان رساله انا ضنا في اري ضفر ضه الملخديو ابيو دو اي اني فاري انا وكنسخ يا بيير اهان قيس دو فار رباط البنقني يا بيراين ما نسخ يداهن مرق قامن عاصه ايو كلا قادان مرخ يدا انصون هو اي وجه كلواد ما انسخ صدح الاسومالو كلا قادامر في لشري يمرق وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل وحميدنا ابي حميد الطويل البصري انا نس بن ويا عنانس بن مالك كان الرسول صلى الله, الله عليه وسلم نهاه عن بيع السمر المرحه اللي بيحطها تزهي حتى تزهي الى الله بسنانيسه فقال له وحرخينا تخمرغو ومرت غودودا تمرقاس ومرحه بسلاده اي غودك بسلاده وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رايت بلقور نظامنا الله الى المرحو ديذا سمره تمرينه بسلاده فانيا اخذ احدكم يمكن هو كو قادن ملائكهه ولا الخوليسم هو كو قادني yaani masaladu waxa weeyaan hikaal la isagu masaladu ku saleeydah meesho macnaa waxa weeyaan mirahan soo cilada loo diiday in murqa la iibiyo iyago qiyam waxa laga yaaba in ay aafada ku timaaddo ay baaan baa laga yaaba murqa de xoolahi murqa xaqdar khaas ku qaadatay ka dhigantay lacagti waayo qofkii ويا يحدثني عمار بن رجال من كعب بن محمد عبد الرحمن بن حارثة لا الله اللهم صل على الرجال وحلوه بخير 10 ويل محمد عبد الرحمن حارثة عن مي هويدي بوكو ورنيا عمرو بنت عبد الرحمن بن السعد بن زرار لا اله الا الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه متصل ومرسل الحديث لكنه عبد البر رحم الله تعالى اي امر قصاوهيان متاي اسو متسله سو صاداي ملكم من طريق خالده بن عبد الله بن سليمان عن الرجال عن عمرو تص عن عائشه وايا كما هو في تمير الحوالك في شرح ابو الموطا صفحهه علم جلده ويل صفحه 407 اي قال ما رؤيها عن أمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار المراحة اللي بيه حتى تنجوه إلى كب داريسه من العاهة آفذة قال مالك الحر وبيع الثمار المراحة اللي بيه قبل أن يبدو الصلاح وانتوا بصلاة كذو صلاة ظاهرة من بيع الغربية كمتابعة كذا وحدثني عن مالك عن بي زناد أبو الله من ذكوان أبو عبد الرحمن عن خارجة بن زيد بن صابت خارجة بن زيد بن الثابت الأنساري أحد الفقهاء السبع بالمدينة عن أبيه زيد بن الثابت وكورنه الأنساري أنه كان وحوه لا يبيعك كان يبن الثمار ومليس حتى تضلع الثرية إلى أم مرقى صحيح يحديقوها يسور الشأن مرقى وإيا اللهم سعى حديثك بخاروة الصصر يسوره معلق مرقى وليبا تنوحو الزيادية مرقى صحيح وفيتبين الأصفر من الأحمر وكا كان وكان وحلا يبوك ان استمارهم حتى تضلع الثريه إلا اي مرقس حويان اي مرقس حويي حدغها اي ظهارت سمقاسو معناه اي ضاديراما ان حتى تضلع الثريه حدغيل لاي دشان خلاو غوودا bimaacna waxa وقت waqti xaddidan كل ha jiraa ku bislaan jireen marka waqtigaas wayan ila talaa as-sadaqti bi hadithkan Abu Daud soo saaray xamin hadithaa bi rawu tamrfu'an idha talaa an najm as-sabahan rufi'at al-aaha ta an kulli رواد بحنيفه عن ضان وحاور وفئه العاهه عن استمار بشاتي بها قيا احمد بن عمر وحي شيغانده ان هل رسول الله صلى الله عن بيع السماد حتى يؤمن عليها العاهه فقيل متى ذلك يا رسول الله حل ما رسولك هو يحل يس ما فقيل ذلك فقيل متى ذلك يا ابا عبد الرحمن وعبد المنصور بالله الديا قال وحي ده طلعه السريا به قصص على في سن الكوره احمد في مستدي سوساري رقم حديثه قصص على من احمد واي اللهم صل وسلم قال امرؤ ح الرحيم الله تعالى ولمرو امر عندنا نسيتها في بيع بيتي خ حب, حب ابنتي س اي والقي سائقها dhesoonow hawayan wa habhabka nooc kamid ayso no weeyaan waliba tuna ugu fiicaney wal khirbasji khirbaska khirbas sunaysow noo nooc isna kamid aan mad qas xawaayaan habhabka kamid oo waliba asna waxay jiraan madixiis u marasiyahay ha ragisakar oo jilacsiyahay saas iyo sheegan saad dertid baarimaanul qari fi sharh ash-shamail mahamudiyahu wuxuu ya waljizri geed ka jizra qalaydaahum isna wa geed geedaha kamid oo isna xagan u dhig qolayba soomaali ah aad isaga ma qaano ان بيعه يبكيس اذا بدا صلاح ان بيعه يبكيس اذا بدا صلاح و امر صح ظاهر امر صح اذا بدا امر صح ظاهر صلاحه بالصلاه كيسو حلال و حلال جائز ثم يكون المشتري قفط المشتري امر صح و ما اشى ينبطه سابقه ليا حتى ينرجع ثمره ليس لا يجئان و بقى قيبه كم لوحي الى waxay ila ma banaano shayga maqsiidkiisu uu yahay masruur fil ardhin inkii in lagu asulo marqa sida jidalka bassarsha toonsa waxa weeyaa nooca ilaalo fudiyo yaan yak bassarsha sidii markii waxa weeyaan deleberayo waa gunta waxa gashaa bulka Soomaa markuu waxa ilaahay marqa ilaalo soo fudiyo iyadoo bulka ku dhex jirta lama iibin karo ilaahay waayna soo faqo la يا طنته ايو جزل قيو واسمها انا وكوا واسمها انا ديو بما مشرف فيه يمن مندر الى اصحاب الراي اياس صداقه وعليه ان لا لا سوفقه او حتى دنكه لا سوفقيو واخويا حتى حبس هنا بيع عاين مشاهده ثانيا بيع موصوف في الذمه ما وحله المامكره جماعه وديرونك وجدابا يما هنا المرقه وحويان وسدام وحيدا انه يملك اي وزاع اي يسحقنا وحيدا وبنانت لان الحاجه داعيه ويا لهرسعان ثم يكون للمشتري المشتركه وحان يسماشي يموت سوبيق له حتى ان قد علا وغى يسبر مليس واهلكه ولا سميه وليس في ذلك ان قسنكم سن وقت وقت وقتي وقت لوقتي وذلك الغص وقضانا وقت وقتي سو معروف ولقنا عندنا صدقاتودا وعرف سيده لو يقانون وربما حلقه يابا دخلت العاههت اافديب سوغشو قبل ان ذلك الوقت وقتي اسي سواني من كهر دخلت العاههت اافن الوقت يتوقفوا بجاي tin balaayo tabluu gareysa asluu sadax meelaba meel marihi baabineysa iyo fasaa'id uu ku kaban kaana dali tarqa subhaanaya mowduu'an mid laga dejinayo anan labi kiibtaacu soo ibsin marqa waxa weeye anan labi kiibtaacu soo الله oo sileeniba usoo waxa weeyaan mas'aladu sheeb kaaday rahimuullahu ta'ala waxa weeyaan asalka madqaas hadii uu madqaas mirihi uu yibsado in marka way go'een way halagsameen waayo marka arintaas uu ku dhacay waqti marka la isyaqaanaan jilmi waqti marka dadku waxna urfiga unba loo eega marka saacadteed miseel hadii ay mirihi way yibsado mirihiina aaf ay ku timaando kadibna marka miriis ay go'gooyan balaayadaasna mirihiis sidex meel oo meel ay waa laga dajinayaa buleyahay dajintan marka laga dajinayaa si loo dajinayaa meera amar qadiib satemada shan kun baasii satay waxaan u jeedaa بل kun kasoo qaadama sanan sagaal kun markaasii satay dhalaay ku dhacday marayhi ka digna qaydambaaba baaday saddex meelado hal meel ayaa baabaaday madaxa waa la dajinaya waxa la dajinaya saddex kunba lagu cilliya saddex kunba lagu cilliya marka virus لكن أجاء في لكن رق السثحي كوح كان وصل مال ومال اللا ت دو كان قطته وح علمي معنا و مثل باما جوحكم ديا في بيع العرية بيع الية وحكومة بيع العرية وعلى وزن الفائلة ومرك جمع هنا عراياوييا أرايا. النماد هو خلافين في معناها لغتا وشرعا خلاف اكو جدا نقوله هينا اقوال باي كسونو قارضو هينا وافعيله و بمعنى فاعله و اي وافعيله و قولنا وحيد هينا سداما هي واف سداما هو مرق فاعيله و بمعنى فاعله ما حواله اي مرخا خلافيه ايام مشى وحو نوعنا ادو كجلا لكن خلاف هذا اللوغه واحبو مسو هنا وحينا اصل كذا قرخوا عراضي الى هم مرخا اا سده مثلنا فنبدنا بالعراي وهو سقي وخل وايها الله عصان جموط وحينا حين وفاعيله بمعنى فاعله ابي ولهام مرخا ormana qaybka kimidana waxayda henay markaa subax weeyaa maaha sidaas adigu waa muhiim khilaaf aadufa rubbana ayaa ku jira meeshiiyada waxay ila xagga sharciiga aqwaalba ku sugan aaduf rubbana qolkoru wuxuu qabaa ilaahin qolkoru يعني مرقة وفعيلة بمعنى مفعولة وكذلك أصلك مفعيلة معنى فاعلة بإنسى وفعيلة بمعنى مفعولة هذه مفعولة نقول من عراه يعروه من عراه أقول كما يقول وحيدة هين مرقة صحوية حق الشرعي وحيدة هين مرقة ومرقة صحوية اسم لعطية خاصة بإلهان وعطية مرقة صحوية khaas marqa laakiin waxuu isku khilaafaan taalfadeedoo wax la isku waafaqsan yahay ma ahabayraahan taariikhda shar'uuna marqa asan ku wadaa inagu marqa umisaalahan waxayraahan marqa markii la isku geeggeeyay marqa subax weeyaan waxba la isku waafaqsan yahay dee sidii loo waxna qotay ina wax banaantahay marqa bira qoyeen buu u baahday isla markaana mira marqa suxaweeyaan wuxuu hayaa iyo q bislaaday oo ingagay buu hayaa miraha tirta bislaati ee marqa suxaweeyaan ingagan ayaa wuxuu ku iibinaya sibir mira qoyeen iyo mira bislaaday oo la miiseena la isma iibin karaan ma banaane asalka markii hore fulqaraalo loo والحاجة الناس إليها ضدك هذا قبل أهم بينهم لكن شرورة إذا كانت تحصل شرورة إن شاء الله حقا لن يكون شيئا اللهم السلام عليكم شرط المالحة تقريبا أيا الله شرطها واللحلة شرطين له لم يكن لا نستحيسي له مع المرقب اللحلة وحيدة الشرطة وحيدة الأول أن يكون المشتري المعري خاص المعرى خاصة أو من مقام أو, او او ام من كان المقام مثل الوادي في وحيدهم وان مرقص kaas kanbexaran isaga asalka markaas waxaa murtaariga iibsanaayo laftiisana uu yahay laba waa intay bislaatiga diwaaneeytahay saddex waa inuu murqaas xawayaan la qimido la qiyaaso afar waa inuu murqa ewad in bedelkiisa in la keeno wakhay ila yahay midtana asalka marqaas waxa madkila iibinayaa shardi hore waa inuu hadda yahay baynaan ko shardi hore waxaydaan waa inuu marqaas xawaya shan wisqi iyo wixii ka hooseeya waa inuu yahay baynaan laakiin shan wisqi wixii ka sarreeya ma banaana waa ko wakhay ila baycu aha bay xilseemina wallaagt seenana wa قبل التفريق kala qaato qabla tafriiqi ilaahin shan haajta mushteri ila akhri ruxub qofkana haajaa wa inuu u baahanyaa tan qoyanana shan wa inuu marka suxawayaan inuu wax kala haysan lacag uu ku yeesadaa uu haysanobanana ilaahin leh wa inuu marka suxawayaan wax yiraahaan marka wa inuu marka baayca شروط أنه عاسه أيا الله شرقيا وينو خسعينها مرخ انت عصر شرقين الله لما يا محمد سبحانه وحدثني يحيي عن مالك النافع ويا عبد الله بن عمر أن نزيد من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص أوفصح لصاحب العرية منك ورقة عرية لو صاحبك أن يبيع ينبيا بخارصها مرقى سحويا قياستان كذا مرقى دونها كئبية مرقص ها وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن الصفيان مجلس كل إخلافة كجرين مولى ابن أبي أحمد ومولى ابن أبي أحمد ابن أبي أحمد ابن وابن أبي أحمد بنجح شويان زينب بنجح شوي عليهم عن أبي رأتان الرسول صلى الله عليه وسلم أرخصه فصحي في, في بيع العراية بيع العريون نبيه فصحي صلى الله عليه وسلم ويهمرقى يعنته ورقى بيع العراية وحيلا مرخب بخلصها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قياس كان كده يجمدتان كده وعطينا قياس وكفر صحيح فيما دون خمسة توصيق مشاوز قوي حقاصه أو في خمسة توصيقة مشاوز قوي وحديث وخاربها صوصاته يشكو داود, داود, داود من حسين قصت على قال بحوري خمسة توصيق أو دون خمسة توصيق يعني ما خمسة توصيق بيلي مثلا دون خمسة توصيق بيلي هذا يجب أن قال المالك رحمه الله تعالى وانما تصباغ العرايه لك ولا ابن بخرسها قياسا كده مرقام من التمر الذي ملتح عليكم يتحرق ذلك ارنكا وااد با لوغ دداليا امرقه يتحرق ذلك ارنكا وااد با لوغ دداليا امرقه يعني و هو كودا معناه والله عيميا ااد با مرخ لوغ او بمعنى دداليا جهد با لوغ بخن قياسه انت ويرخص والقياس في رؤوس النخل تبيرقى مدح ذي ذلك تعالى مرقى وإنما أرخص والله فصحي فيه بيع العريات الحديثة لأنه انزل والدجي بمنزلة التولية والإقالة والشرك وعية و... منزلة التولية, التولية هي إقالة هي شركة تولية هي إقالة هي شركة waxaa layiraa asalkeeda marka tawliyada بيع u mashtaraahu من mashtaraahu min thaman wa in qafku iibiyo wixii uu soo iibsaday lacagtu ku soo iibsadayno ku iibiyo maxalan bakhar kana tagtay waxaad ka iibsatay 1000 sonkor ah 1000 kiis sonkorta waxaad siisatay 1000 kun kadibna isla marka ayagu halkii ay la ايقالته وحالة وازاله البريء وفصله وايقال انه اصل قد وات النبي صلى الله عليه وسلم قفكي كعلي ولالكي مسلم كان بيع بدو سووده خيار عيبي وحينها هي خيار ونمشا اولم الله سبحانه وتعالى عرض بهسام ان نارته يكد دفاع يا جيركيس قيامده مركه ايقال انه مركه وان القفكي بيع يا ترى ذا ولاه يقيلي وان كن نوقدي shirkaduna de waxa weeyaan wa inad wixii wadaagtiin weeyaan iyadana shirkadana waxa weeyaa qidxlay inad wixii ku wadaagtiin waxa soo yuseteen tafqara inaa soo wada isoo wada isoo yuseteen sabdaxdan bay' marka imaam malik mas'ala ay nuṣuun mar nabawdaba wada rasalayn nuṣuun mar la hawiyaan nabigu sallallahu alayhi wa sallam illaa qof qadaranayo soomaa ila qof uu qadaranayo marka waxa indal malikiyeti in neey gaasi muxuu khaas ku yahay dhaamku khaas ku yahay soomaa ila inuu maare dhahim walaahu ta'ala wuxuu qabaa i qalada iyo tawliyada iyo shirkada sadaxda bayc luree yahay sheekhuul xani walaahu ta'ala ama meeshii لا شيء أتك... أتكوئي أتكو... بستي ألقف كسوي بستي أدركسي من كتاب ليه في هذه الضيوع الثلاثة يجلس عند إمام مالك التصرغ في الضعام قبل أن يستغف فيه قبل قبضه وحليا مرقى صدح صدح الأسواء السلام مرقى توليه السلام ويا هو ولو كان حدو اهن لا بمنزله غيره غير في منزلته سو مين بويو بويو بويو د كميدا ما اشرك احدهم قفنا ما وداجين حدا قفله في طعامر غاشي حتى يستوفي الله وقاضنا مرقا ولا اقاله كمان من حقيسا ولا والله ما تولسينا حدا قفنا توليد مرخوات وتولسيوطا وحتى يقبضوا المرتاح مشطرب الله وقاضنا يا مرقا او عدل معنا walaa qura jiana iga lacag tan way ciin qof kale midaha marqa tawliyadu waa sida ah allahumma salli marqa istagaa daaamka deen raashinka la yiminkaro waan soo sheegney qabla qabdihi taa waa ijmaac iyo khilaafna ku wajirada marqa yada laakiin taa ku wado khilaaf ku jira marqa waxa hadii la مساله وهروش شيخ رحيم الله وتعالى وحين قنيس امرخا ما هويان الله سبحانه فيما يحتاج في البيع الى القبض ما يحتاج إليه وحين مرخا شيخ مرخا سخو يقول ان اسكو خلافه انهم ووي خي وباان قادشو ان مرخا سخويان برتي ليبيو يا وخي قاداشان وباانان وحين اسكو واف يا مساله اسكو واف خصنيه هيو مساله عمر خاصيهو ان ما دقام كي رقاشنكا قبل القبض ha dawaq qofka mustariiga ma u banaan tahay taseruufaadka noocana inuu taserufo qabla qabdi amla yahriida waxii u baahan qadasho la tajusu ma banaanay ilaahay in la iibiyo xisla la weejo la tajusu fi shirkatu wal tawliyyatu qawl qawdhihi sida muhaniifiya shafi'i ba ilaahi inna umrana lillahi nirhamu wallahu ta'ala wa xilay may ta'am باب الجائحة بلايري وباب يحيء أما الضبار قليسي في بيع الثماري منها مرقى إيمنت وزرعية زرعية جائحة اللقاء العربية المصيبة والمستأصلة للاها ومصيبة واحد ضبار قليسة للاها وحلوق الضبعية الجوائح ويا مرقى الله بالسلام عليك ثمنا قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك وحدثني يحيى عن مالك عن ابن رجال ومحمد عبد الرحمن عن أمي هو يدي عم رب عبد الرحمن أنه, أنه سمع هو مغلية تقولي يضع الإبتاء على الرجل المباية بسيء فمر حائد لتبير مرقع حوي منهد في زمانة رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم فعالجه مرقص حويان لد ذاله وكشقه وقام في واسلحته حتى تبين له النقصان إلى أعوى عن دات مرقع النقصان تمرقع حتى وقاو في وضحتاه مرقاسو اصلاحيو او وهغاجيو حتى تلينا لو عادات لو يسقن نقصانو ميدد واخ كديميهي رب الحي دي من جدرت اسكاله اب ويدي ان باعه له انو كدجيو او يقيله او عليو فحلف وحو كو دارتي ان لا يفعل ان سميل المعروف انه عاسا فذهبت ام الام المشتري كيمرقه وحيي سدي هويدي ايا تقت مرقام الى رسول الله وتقدس صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك الله ارنغا سورتي فقال رسول الله وحوري الله عليه وسلم تالا اتالا ما كو دارتي خير خير ان سميل فسارع بذلك حضر كو حمرقلي رب الحائط انك باط اسلاها فاتا رسول الله وتقدس صلى الله عليه وسلم فقال rasuul la rasuul ilaahi wuu lehu wuu marka suxaawaya bay cumar ka lehu uu waa marka suxaaway ka dadintaasi lehu isaga uu u suunaado waan u ogolahay marka marka halka laakiin arimo maareftee qisaha al-Qutbi loo yaqaan raxiiba loowtana wuxuu leeyahay marka la diri qawluhu wuu lehu haril wadciyatu oo aw awl misawaan qul ciliyib ku wada makala garanayo yib yiri halkaan markaa waxa uu ninkii u fursamayn ninkii markuu ka iibsaday midayhii markuu ka iibiyay kadib ayoonkan midayhii si agaajisay saw waxa uu ka shaqeynayaa wuxuu arkaa midayhii oo intaan ahaayno wax ka dhiman yihiin oo de baabao ay awar ku dhacday oo hanfi u maray ayo arife wixiga daabo ku yiri markaa ningeena wuxuu yiri ah wallahiana wa saab la soo dhale aadigu moos way wallahiana la ku leen marqa waxaanan ka dhaafay marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayo marka loo tagay قال رحيم الله تعالى وحدثني عن مالك أنه بلغ وحس وقالي أن عمر العبد العزيز قضاين وحكمين بوضع الجائحة جائحة إي بلا يذي إلا الدجية مرقاص عندما بحنيفة والشافعي في قوله الجديد واصلني يعني الناس قد النبي صلى الله عليه وسلم ننك موحو كليا يري ما موحو كتا تئمنا وناك سميني صناها مرخا معروف مصر مين يداسي ما معروف أمضى يوى شيئس كالصناء مثل أرنتاني واريو واجب أهل وحن كده جيو كطة فقيفا ما ريو واجبا مثل الصناء مثل الخلافية الإمام الشافعي في قوله الجديد هي أبو حنيف وحين واصلنا بإله لأن ما أصاب المبيعة بعد القبض فهي من ضمان المشتري وما أص ba qowlal qabdi mid afiin min damaan baii'i ilaahin xidhe murqa suxaw iyo wa suno xadii xore mar qooninki qasab lidii u bay qatayso ma waxan ku dhacay bay ilaahin isaday ka go'an yihiin bay ilaahin baayaca kaan go'no مرخص غلافك أساسي لا أجدنا مرخص الإمام الشافعين في إسجديد كأي إمام مالك نوحيق طبعا وهو أجد بيقلا أخوش الله إمام الله أحمده أي مبلنه ساسي لا أجدنا قال ماريو رحمه الله تعالى وعلى ذلك الغص وعلى ذلك كدشي صالود اول خاض عندنا لايته قال ماريو وخل جايحه حتى التي جايحه ضون قدجليه على المشرق قفقه مشتريه الثلث في الصاعده والثلث يوح ولا يكون ما ما دون ذلك أنك انت وحيكوسيه جايحه جايحه جايحه من قريه مرقه داو ما يجوس وحبنا مببي هي فيثناء الصوري من عندنا كسور قيبته او تيرادو من اسان إلا صحيح مياني مراسة كايبية إلا صحيح مياني من الغواحة الشرطية كو إنه مستثنى ومستثنى منه إنه حيران بشارطية كو إيوه هذا القول مشهور إيوه مركز حوايا مستثنى لفتيسي إنه لنه قنم مستثنى مستثنى منه يجلس وإنه مبر كهره أمده وحوايا إن إنك بلغ كهره بسوما نسوه يفهم أكثر هذا تراغم وحن كايبية مراها illa marka saxawayaan قيب muuyaane beelka labo galwaya qaybti ma la magacamin kowtaas ma banaano waxa kale yadan banaana tirado miraha waan ka iibii ilaa miraha muuyaane ha ama baas an ka toban saac ka iibii ilaa لكن يحسن خلافانه يومونه حدث يترى في باب الوصول باب الان لقاه الله حدث يترى لا مرخه سحويان والتوام بك الساعة كايبيه إلا مرخه سحويان تدرس عمويا مرخه صديح في نفسه مرخه تأسه خلافه يوجد لك الله انسوا قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن غبيعة من عبد الرحمن غبيعة من عبد الرحمن غبيعة الرغائي ويا عن القاسم من محامد بكر السديق كان أحيى بي عكي بي ثمر حايده بي اغتي ثمر قاتب منه إذا ويستثني منه وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبي بكر أن جدت أوقي جدت جده عمر الحزم أي أبا عوحي بي ثمر حايد بي المرقى منه إذا يقال له سروا صناتي ويقال لهم ليله الأفراغ افراق ولدي ريال افراق والافراق منويا الافرقه اه نصه خبننا اوتخسويك واخا لدول نصه خول هنديه هي مسخويك مصري جاء ايا كلا دوقان بدانا سالتيد هدا كتب تقبل خل اخرين وي كلا دوقي هي نصه خويك بركود بس خذا هدا اج وليد الباجي منطقه وكله هدا نوريدو كلا وهيسي waaddan markii dumayna markaa saxawayaan fi kitab al-faraa'id wakale jamal ka siiyay in ku dhigayaan filayaa Soomaa wakaa jamal ka siiyay bay markaa kitab al-faraa'id jamal ka siiyay xagga dumay bay oo dhama ka dabeesinaya baabul wasaaya gadaashiis ku keenaya farax ay ku nusqaha murqaas waxaa weeyaan nusqayndiga sida nusqan qalimamul kaan dahlewe socda xanuudisu wasaaliga iyo nusqaha murqaas waxaa soo kale kitabul faraaid markuu madayay baawl wasaayaa galash jilka faris tunaad uu keenaya jilka faris tunaad sagridan buu ku keenayaa murqaas markuu madayay murqaas waxaa weeyaan kitabu hadda murqaas uulay Allahu subhanahu nikah murqaas tabayilna baa kitabul bii u kuun hadisiina waxa ku xudisiya kitabul murqaas badana iyo nusqan marka masriga ayo ba yarso dugduga marka markan usoo yinka kal dugan sida ahaan markii qaabka loo sirleeyo baabka iyo kusubta iyo kuw kale dugayeen warqa marka afraq weeyaan halka hadaan nusqaas aanu kal ka jirin marka afraq weeyaan marka afraq iyo afraq mid ka taraadaba waa meel mahayrallahu subhanahu wa ta'ala 27 aya markaas waxu ku sheegay madaxa subax wayaan inaan meel qariya madina soo hos qashay inay tahay duuddo buldawo aad tahay iyo aad. waxaanu bixinaa 4000 dirham afar qulo dirham buu ku iibiye afar qulo dirham buu ku iibiye markaas. wasafnaa u kasooray binnaha geysaa 800 dirham isku dirham sabar qaatay midan. wuxuu قال واحد دثري عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن في حادثه امه وهي دي عمرو بنت عبد الرحمن كانت واحده طبيعته بالنسبه في مر عملهذا منها وكسر ربي جلت قال مالك وحور الامر عمر قال مستن لو كرسي على دوش سعد بن على تغته انا اتقدم منك الى باع الصبر حائده بيرتي سميره دي مركو يبي ان لوحه وبنان اي ستنيرو كسور قيبه من صبر حائده بيرتي سميره دي ان وخ كسور قيبه ما بينه وبين السلسله الصودي wadi isaga iyo miraha ee sadex meelo oo meel inta u dhaxaysa inuu kasoo roho marxan Allahu subhanahu wa ta'ala la yajawus muqaddima bi dalika hadan kaas fuls macna waxaan asoo qeybteen mustafnaa iyo mustafnaa miluga waxa asoo qeybaysa waa inuu yahay wa salaakh laa xaqjida wa ya allah subhaan laa yadoosh dalika wa ma kaana doona thulusi fala baasa bidalika arqa waxa wayan thulusi wixii kooseena wax dhibaato ku ma suuna wa ya allah subhaan marka cilmada qayb kibi wax ilaheen mabda'naanaba ilaheen halka khilaaf jira asalkeedaba aasaas wajira wadaalika mudqa الله سبحانه ابو حنيفه الشافعي في احد قوريهما من البلوغ قول بليهي waxay inaan la yijuusanystana mino qaliila wala kadiira wuxuuday yahay in الله banaana yidan waaye allah subhanahu wa taala kisa waxa raajix mar khas in mar khas xawayan laga soo deebi karo soloos laga soo deebi karo laakiin waxay qawaan murka abu hanifi maalikey jumhuurto waxay qawaan murka laga soo deebi in la soo deebi ده وحلصور ريبيه يسو هايستان نسو دي درو حله قال ما لي وجود سفر رجل او يبو عيبنيا سمد حيديه بيلتي سمد هيدا من كسور ريبيه من صوره حيديه بقتي سمد قاص حوييه مليهد كسور ريبيه صور نخله تيلتي سمد قاميله هيدا ان او النخلة hal hal geed marka biraheeda aw la khalaata baqur geed yxtaaro haa oo door yxtaaro oo dooro iyo wiiyso miyadadaa tiradeedu laa nabal xaydi min ka iska marqabayta inna ma istafnaa usurhaybi shiri aan shay min samar xaydi nafsi birtiisa marka midaheda wax kamid in boosor xaybi wii inna من dalikasi shiri oo shay wii han ihtabso min xaydi birtiisa kaso xabso kaso qarebay wa ansaka u haystay oran iyo biculaybi oo daqafka birtiisa kala qayb san وَأَمِسَكَهُ وَلَمْ يَبِعُهُ مَا أُنَيْبٍ مَرْخَةٍ وَبَاعَ مِنْ حَيْدِهِ بَيْرْتِي سَنَوُوا إِبِنٍ ما سوى ذلك انت اوها يساقص الله عرم ويانه انت كليه بابا ما شباب يبدو لك رأي سريو ومن بيع الثمر المراحة إبنته وحدثني يحيى عن ماريق عن زيد بن اصلم المدني زيد بن اصلم العدوي المدني عن عطاء بن يسار الهلالي وامرسل حديث في الله يصحح وايا لكن وحا صو صار ابن عبد البر بصو صار سلسله خاصه حوي من طريقه داوود مقيس عن زيد عن عطاء عن سعيد الخضريه عن أبا بن يسار أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلي التمر بالتمر تمنثل لغي بيه مثلا بمثل واني سلاقهيم فقيل الله أحلق يلي إن عاملك عاملك عليك عشق علي على خيبر خيبر وانين مرقس خويي waxa uu geesi waxa la dhigay dilay zawad bin zawad bin qaziyata ay la dhigay dilay marqas waana raid bani adi bin najar oo waxa aan saaba tamidu kamidaha qaniqasi in caamilaka aamilkaga ala khayra ya akhud sa'a bis sa'iri halsa yalla wa sa'a bis bibiya ya'ni فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه وقل بل ايغو يار لي الله ولو ياراي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاخذ صاع بساعين وريمان فقال وخذ رسول الله رسول الله لا يبيعونني اغم ايبنيان الجري وطفيعا بالجمع تحن اغم ايبنيان ساعه بساعين حول كي ساعي في انا حول ساعه حنقبس سنيا ودان هل ساعه حنغهيو هل ساعه ما يبيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم روحك با بيع وحابيسا shale wana ku iib lacag ku soo iibso في irtaabi daroohimi daroohin san ku soo iibso jareema to fiican murqada halka aad duuxun yahay haddii laba gramood dahabkayga xuna iyo hal gramood dahabkaaga fiican ah isku iibina haddii hile inta aad dahabkaaga xun iibiso سادلت بالإمام ابن البطال رحمه الله تعالى ابن البطال وإماما جعلها أحيره زعم قوم أن بيع العامل الصاعين بالصاعي كان قبل المزول آية الغباء طلا waxay isku dayayay in buu yiri in khalsa la wasaa lagu iibiyo aruntaas waxay ahay bayiraheen inta ila suratul aynasoodbiyu ayatu riba oo waxa Allahu halal al-bay'a wa harrama al-riba intaana marka saxawayaan imaan bayahay buu yiri ay ilaahay qarqad buu yiri wa qila wa xalay ixbarum wa qabla غفله صالح امبا كو دخده غفله صالح ما تقنه يا من راه بن في الله رش وهذه غفله ميت والله اه رايس مانا جلسلف قفله صالحين نوو خوكله خيردون ضانahay او مرقاس خawayaan iska qiraysan oo iska jubaysan xagga marqas xawaya balaayada dambi yahawla galay marqas waxa waya ala khayrdon dhanaahay iskelayahay qofla tu salihin ma ku dhacreen marqas xawaya kan mudidi khayran la yeesiiba مرخه خير غسيل مرخه وهذه غفله لانه صلى الله عليه وسلم قال في غنائم خيبر للسعدي ارائي اربيت سماع سعد لمدي سعد سعد نوقاصي سعد بن عاده وحكيري حريم اي وحكيري مرخه اربيتما فرياسا يسيم بويري فرداو عليه بويري مرخه خيمه غورم على فطيت غورم على فطيت استمع في التضادات يا سما وقت sana xisii deerasaoma eden pass waxa ay cadaynaysaa marka aya turqiba inay soo dagti marka saxawayaan qabla murga saxawayaan qadayde qabla xanaane de samxii taad ma qaniisa xanaane siyaab raay taariikh waa aslan maana ha in صلى الرحمن الله تعالى حديث كصعيسن بلاده وحدثني بخار وصصر بطريقه اخرى وحدثني وحوي عن مالك ان الحميد واي الله وصان عبد الحميد بن عبد الحميد قال عبد, عبد المجيد الرواد بركدان ديقان عبد الحميد كوديا رجله سما وكان قران الرواد مستقبل الله وصان عبد المجيد يا عبد الحميد مرخا لكي البخاري يعقيل وحين عبد المجيد وينا عبد الحميد ما باه بيداهن سئ الصواب كان وحين يراه مرقس سحويا علماء قيبه كميده سئ الحق الذي لا شك فيه هو مخي وعبد المجيد اللي يدا عبد الحميد هو غلط بيداهن سئ لبنيه ها كيو مرقس عبد المجيد بن السهيل بن عبد الرحمن بن بن عبد الرحمن بن عوف. ننقال سار امرقه اللهم صل على سهيل و الى امرقه سدا في الخلاصه و كشاي امرقه من حجر في التهذيب التهذيب و كشاي التقريب التهذيب كو كشاي واكر اللهم صل على رسول الله واي امرقه سبحان وياه وحق رسولين امرقه غبط لي يراها الله امرقه عمر بن القربيعه ساعدته عجيب كاها aya madku u gabiyeey ba wuxuu yir marka ay markuu ka hadlayo ayo halmun ka xuso ayo halmun ka xuso raasuhu haylan ammaraka الثرية قبطية الصرية للمدينة سهيل سهيل انا رجل ذلك عمرك الله اللهك عمره سيه كيف السلامة يلتقيانه كل مياه هي قبطة شامية وعارها شام إذا استقلت مرك يقولوا بحضه وسهيل سهيل اذا استقلت مرك وقوله بحضه يمان وعارها يماني هذا كل مياه يماني هو قبيه يا مرك اللهم عليه وقلان اه خانم نم صقه او حجام رواه الشيخان بوكميدياي حديث موضعا هلك حديثو كلية عبد المجيد بن سحين بن عبد الرحمن بن عوف دارلص موضع واحد مرفوع هلك حديثو كليا حديث مرفوع حديث سجدة موضع حديث يس ويه الله ابو الصعانه امر ابن ابو الخبيع عن شاهد عجيب اها شاهد عجيب بدل لي منها معصم يوم جمرت وكف خضير زيرت ببنان فوالله ما ادري وان لي حاسب ابي ا بسبع رميت الجمران بثمان غار وحدو ما كشكينيه ويخيري والله كف كيدي قعمي لاوان ي حول ي قرو خن با يغمق ديبو ها ما iyo boqortan marka jamaradka tuuray wuxuu bedeliyay minaa mic soo yoma jamarad maalka tuuray isoo wii jamaradka ayaa waxa ay iga iftiimeeyay markaa subxan wayaan qurux iyo kaf waxa ay la yar ximeeyay iyo hawle ayaa iga yermuqday markaa fa wallahi ma adri wani alhasib wallaahu qarno ma yidana waxaana بسمع ربيث الجمرة عن بثمانه طلع مسديت ايح ما كنتو لي سته تدوى الى تدوى وست جمرت وان كانوا جنوا بيس وان قاعدين شعائر الصلاه ابي رحمه الله وتعالى في تفسيره ابواب البيان في تفسير القران بالقران وصف عن اصولا مرق اياته كشايكينها مرق سحوايان افيم تفهم الخالدون همزه مرق اولى هي يعني في معنى الكلام العربي اللي قعد له استفهام بالكلام كلو يستعمل في معنى الاستفهام الاستفهام شنو ولا حد يهضر ولا حد فيها وهذا افهم الخالدو بقول لهاي برك الاستفهام حويا والتقدير في الايه على معنى الاستفهام صاير هذا يا شيخ صاير هذا الشيخ والشيخ المؤثرم والتقدير في الايه والتقدير في الايه على معنى الاستفهام مع حد في آذات الاستفهام وذكر الكلام على معنى الاستفهام مع حد في آذات الاستفهام شائع معروف في كلام العرب ومنه قول عمر بن أبير غبيعة بدلي منها معسم يوم جمرة وكف خضيب زين ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسم بصبع رميت الجمران بثمان أي أبي صبع رميت الجمران بثمانمين واي عن سعيد مصيب كوري يعني بسعيد الخضري يعني وعنى برؤية الله وضع أن رسول الله يسعى صلى الله عليه وسلم استعمر رجل بوشق عليه سيوانكي استواذ من غزية الذي على, على خيبرة فجاءه بتمر الجريمة يرفع عبر ليم فقال له رسول باكوري صلى الله عليه وسلم أكل تمر الخيبرة هكذا ثم تخبروا لهم السيد فقال وحولنا امي والله ما قدرت رسول الله رسولك الى ان لا نولا من هذا كم كم اذا بساعين لوصع وال ساعين لوصع فقال الرسول وحوري صلى الله عليه وسلم لا تف اصلها ساعهين بد واحده يسان الجمعه وقت حليب وييري بد دراهمي لا كسويبي ثم بت بد درهمي وايه مالك وحوري إنا نولا نأخذ وأنه قارنا الصاع صاع من هذا كان كمذا بالصاعين اللبصاعية والصاعين اللبصاعنا بالثلاثة الرحمة قارنا مرخى فقال الرسول الله يبحث رسول الله وعليه سلم لا تفعل سلاح صبين بأو حاذي بسا الجمع مرخات مرخة مرخة صحوية حمئي بالدراهيم اللعنة كسوئي بمعنى فضلات سنبتأ بالدراهيم اللعنة كسوئي بجريبا توفي عن أخاري بسم عن جديد صحري واي اللهم صل على سيدنا وحدثني عمار بن عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد ها وحليدا امرقه سوهايه عبد الله بن يزيد ابو موسى ابنه الله بن يزيد مولى الأسود من بن صفياني أن الزيد نكازيد ليرام ابو عياش وليده ها اي ابو عياش واي اللهم سواك يديس مرقه ابي لفتي صناعياش بليره ابا عياش منابي عياش المدني وتابع من قاصويه خولهم قاصو زيد ابا عياشه انا زيد ان قزيليره ابا عياشه اسمي عيسو قاليره ابيهم خليليره كويديس عن بيضاء تعاد من قاصو هو انو يبيه marka halka bay godow xalaydaan waa heeda markaas aya laydaaha asalkeedan heeda marka culimada qayb ka wareeraydaan waa qabarin ka noocisa aadba laydaaha asalka candarada laga dhigto faas laydaaha ilaahin sultiguna marka ayso unaba yiraahayaan isna wax siiyay لكن waa huriican soo tida wa qaboolinkayga haddii la soo laakiin qawaninka yeehda ayay baaxaysan yihiin aan wax dhab ahayn ya qabno maribidaan wa مرقة حق... تاعدي عن نوعات نوعات مرقة كهوصية ما الذي يسميه بالكراه اضم بيضاء و تعد و هذا أما قال منك أنه يسعد بالسلطة نوعات مرقة صحوه فقال له سعد و يحكوه اياته ما افضل من كيفه فضل قال و يحكوه البيضاء تعد مرقاس فانهو عن ذلك انقهوه و قال سعد و حكوه إذا سمعته الرسول الله عليه الصلاة والله عليه السلام عن السرائي karisra e tan go'da ciinqta bislaatee nagu uubiyo ber qodab ber qodab igu uubiyo si walta bislaatee er qodab lagu uubiyo ayunahay mar qodab kuna tawaa tan markay bislaadiso tayay ciidka ay tahay somoomaa waaka misayay aawadku mataganin baa in jaa allah subhanahu wa waxii lama marqaas waxa wayaan الله ee faqaal rasuulullaahi xumo sallallahu alayhi wasallam ayan فنهى عن ذلك عن رسول الله عليه وسلم ابو داود بالحديثه صاغ في كتاب بقى بقى في التمر بالتمر في كتاب البيوع باب في النهي عن المحاقله والمزابنه كتاب البيوع باب باب بالغضبي ابن في كتاب التجارات باب بيع الغضبي بالتمر مرقه صحه سن كان صاغ حديثه باب ما جاء انه بيع فيلم ها مرقه حكه ان انت انا دقيارين وخلهنا مرقه صحه وياه اصله شي ويل تمر خاص سحان ويان اه و خييره مر خاص سحان ويان شيق قيين ليس ما ييبل كرو الا هل مساله مويان مساله الله سو بيع العرايه فريد عرايه ويه اللهم صلي عليه وانت اسوي مرخه بغوا شي كسمرخه لأي قبان مرقة سعد ربقاص يوسع المصير اللي في مالك الشافعي أصحاب يسوه محمد أنا أقول لكم لكم حيث هان مرقاص حويا waana haduna ribada ku duudeyay islaasweebka dabaalna wax ribay gali kartaa dunahay waxa uu daday daawajo xukmoweyay filmiisabarna iyo muhaqalada misabarna iyo muhaqalada kullay tafsiir koodu nooy mana laakiin si qabso misabarna la waxa laydaahan waa il bay imtir qiyam iyo timir bislaate ama mir qiyam iyo mir bislaate in isku ibiyo misabarna laayda muhaqalada laba macna loo isticmaala in miri iyo iyo mar qatana way ciiba juulbay noqonaysaa soomaa fan hore bay ciil musaabana bay ciil qarqiya kadiya dagtaanay noqonaysaa ni waxa qabaday qatadganin wayeeyeen waxa galay islaamana dhulka in la qiraayo oo la yidhaahdo insaan adigu qodo inta maani qodin aad jiraado oo xalqa yaawa marka intaado inay baxdo oo indiisay baxdo ama intiisoo inay baado ويحدثني يحيى عن مالك النافع حتى اللوقاهان اللو معناه هامبا ولماذا أدلو قهد قا لها مسألة أيضا ومزابنا المرقى كاد لها وحي لها بمعنى مفع على ويان من الزبن يعني أسر كذلك الزبن يقولون والدفع الشديد بي لها سادلت الملائلة وحكمتها الزبانية صمتها سندعو الزبانية سؤالهم لهم ملغة ملائلة أو الزبطة أي أنه يرينا المرقى وملايكة النار ملايكة ولواتن ملايكة العذاب أيها الزمانية ذا الإلهة ولواتنا وأيها لأنهم يدفعون الكفرة فيها وحيكون حتورة يا نساء ورحيان مرقة كفرة يا قاربة أيها ناس تقول مرقه وحويا بيع المزابنه مزابنه اصلك وعلى وزن مفاعله مفاعله وحلو يقنا لو ده القف وخصوص لو بده اي سمين يا بالو يقنا مرقه تاس مرقه وحي نقن اسم مرقه مرقي لفيده مرقاس وا بيع سمودي بسوره ان شولت مده لو يبيدان اصل مزابنه واصل اسيده لكن ما وشاف خليه يا سوت وكل ضيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري فيه الغواص في نقده وحينها في مسابره لو ما عاداو وير مايع مجهوله مايع خلو مجهوله لا ما مجهوله ادليس فيه بيو اما وحين ريبو كودليس ادليس سو يبيو وحين نكونه مسابره لغريب الشقوي رحمه الله تعالى امامنا الشافعي رحمة الله تعالى عليه انت اياك بدننا ان شاء الله تعالى واسيغ دونتا مله سبكل دونتا ان شاء الله وبيع الثمري قبل بدوي صلاح diraha in leebiyo iyagoon wali bislaan ayaa misaabaran loo yaqaan waxa qala nasno shermey mid hagal muxaqala cala wasbufaacra iyana ma hagal balaayteenay hagaligana deeraha loo yaqaan marka bacdu luqawiyin waxeena hagaligu waa ismille zar' bayiraahin ofil ardi latiyzra' fiha wa ism yama culayahay sadciga la beerayo kulla lagu beerayo yaan asal ka la ismada baydaan aleena abu udeed oo imana marka saxawayan luqawiynta kamid xinaalilla abu udeedu نمعتذره ايا و خيري ان قف الذنبي كوايره كدعه ان نالته كواردو دليل و حنا هساب القران كان بالانت ما ماي ان الله يعصي الله و رسوله الله نار جهنم وخالدين فيها, فيها ابدا يا من خاني فيها ابدا ما لا يري عاسية عاصيه معصيه لا عابد و اديه و كواريان بالي ابدا لا و لو سي اكليبه اي coddu faa'i ku dhigaan nimanka khawaarisii macsadadu aayado umbay warigood waa farax oo ugu dhibban waqtahay aayado iyo marqa hadiisii mid fadhka haldacay maanta u dhamaa sidee tan nimta tafsiiri hadda dad labdo wato sidee tan aayadood bukuudii akhri oo shirkii aayadah shirkay ka shakeenayo qam bukuudii akhri maanta u dhamaa sidee tan aayadood adigaana wax taaganta war aayadadan sida ma ahe istilaf waxa sida waa faahfaahin markuu xawin wa aqar qowaa iyo suwayan qowaystaa kuugu dhiban waa iyaga markaas u yihiin markaas uu ku yiri ninkana Abu Ubayd kan daan sheegaya wuxuu ku yiri luqadsu ka luqato carabiyin wa fahamka faham ajamiyiin ku yiri taa wuxuu ku yiri luqada horta ugu hadlisa waa luqada carabiga laakin aqran luqaddu ku soo di waa luqada carabiga ardu al السلوب في العربية لا تقاني بويل ويوجد حدان إلها مثالها إذا سألنا نسينا أحب الله يسأل ما أقول الله يسأل حدان الوحى السوق قبل أن يكون قوضي عبادة وأن يكون قوضي عبادة لا تفلوه يسأل قوان قاسي وإنها تفلوزة مشعلة تعالى هذا يسأل قبل أن wa god yahanjabaad iyo waxan inuu marka daayo u sameeyo ama ugu xiisabay asaney ah inuu sameeyo fiisana ha halkaasan qoom badan ma ayrada uu yirma halkaasan qoom badan maanta waxa wax soo qofreyso ma qabaranaysaa ma noqorayso laakiin waa hanjabaad weyn asluubka وحالة ثلاثة النبي يحدث أعباد الصامر يغيرك ونبقى صلى الله عليه وسلم يبايعون على الله لا تشرق بالله شيئا إبناء الشيئين يا إلهي ولا تسجنوا ولا تسجنوا ولا تأتوا بمهتان تفترينوا بين يديك وأردوا ليكم ولا تعصون في المعروف حديث كان نوعا أصى آخر ثلاثة صلى الله عليه وسلم حر بخاري يغيرك بأي صارين فمن, فمن وفى ذلك فأجره على الله ومن وقع شيئا من ذلك محاويا فسترغ الله محاويا سو الى الله ان شاء عز وهو ان شاء غفر الله الهي بالودك فدون ودك فدون وعاده من قاصد من خو حقي السلوبك يا ادب عربي سيده سا دلتيد حنا ان بغينا ان كناسيهني ادبك عربيان اي اللغه عربيان اي علومه عربيه ان حدو قادو سارتي انا حدو قادو سارتي و يا كلام كاني و هو كسو دقي القران كاني اما kalam kaas wuxuu ku soo degay luqada carabiga waxa uu baahantahay marka taayna xooga saarto faanta uu baahantahay marka dib waxaan وانا ابو احمد خوغي سالت سيدهبا قال <تسجيل> عاد هناه باديسو حد مره مهم جدا ولذلك امام الصيوط اللي احنا الله تعالى ولم ارى ولم تذنا في الفيه سه ليات الحديث ولتذنا مصالح امرك قال لي ايا وخوري فنح والوقات حق من طلب وخذ من الاكواه لا من الكتب خوري النحوه واللغات العربيه واجب يكون من طلب احاديث النبي ابو صلى الله عليه وسلم سبالتيد و خويد مارخا سحويان و خدمي الافواه لا مير كتب افكار العلماء كا قادام الى كتبتا كا قاداني واداد و خادكم رسالهم يراه شط الله ضيعان يو فكر و غامجيس على عنيس دينك كاني ميسيده و فريس دينت الاهي واي wordcaster waxay noogey ninka abuureed ee mas'aladan xaqliga luqadeeda ka hadlayay ayay noogey abuureed wuxuu waa baycu taaami fiisumirrihi bil burq waxaana loo macnaa loo islaamogtahay in la yiraahdo markaas waxaan weeyaan doorka ina kireeyo qaybta anadu i qabanaa qaybtii i qosama anadu anaa qaysta qodo iyo midhi iyo qalkoodii qubka ku jira leeybiyo sosama marka abuureed isaas ku fasiraya waa baycu zarci سيد مرقا الوائي وحيدا ان رضا قيبك مننا نمرك سلم ومالك وكلا ان شاء الله تعالى وكراء الارض ببعض ما تنبط الله أحدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر عن الرسول الله, الله عليه وسلم عن المزابنت والمزابنت وابيع الثمر بالثمر وكا. بتقينهم اميسان تير ميسان او ميزامن ان لوويييي مركز حويييي تير قوينون بيقنين وداي الكرمي كرمي عنبكي لووييي بيزبيبي سبيكو مرخ بيسلاما كثيرا وايييي بوخاري بخصوص الحديثه يسيهين وحدثني عن عندو عن ابن حسين انا ني صفيان مولى ايمنا ابي احمد انا بي سعيد المقضري انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحودي دي ان بي عز ان بي زابنه والمحاقله والزابنه والشراء الثمر بالتمر المران لايبيو تجيب في روس مرخ بسراتي فيروس النخله مرها سارن جيره مدخوغا والمحاقله شنو واكراء الارض دوك ولا كرايو بل حينت قوالك شنو قالت استاذ كيف سريا مرخ واي بسران واحد كرامه ايوه يا حرامت الاسكو دي دان شخ مما اني بمانت هاي الاسكو دي دان وا اجتماع نبااس ميد بو خلاف كدين الصدحات ميد وا الاسكو وافقسين انات سلاهو وردي لعقتانا وان كسيين انت سو لعقنا وان كسيين من خان اي رات سلاهو ولا وا كسيي حدلان شنيده ما <تصفيق> دا <تصفيق> بخينيا <تصفيق> مقوف mas'alada yadan ma khalasa hawiyan taasoo isku waafaqsan ta yadan la isku waafaqsan ina xaramta waxa wayan gal taadin saaqo aneynta iyo qadiyada waxa xaram mas'alada khilaaf ku kaddino masraat cunub la weeydaan wax kadilama la bixidaan waa haaraan biidahan sababtoo ah biiraayn nimki xadiib baaltay ay baadaba biidahan adu waa iska fadhida biidahan istagii uu dhidiyo uu qafaada biidahan le marka acdul ajiraha haqahu qabla ay jiffa ay jiffa arqahu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri xadiiska buu dawudii qeerrtii siya marka saxa wayaan qofka ajirke asookar istaan haqi is inta uu dhidii saasin kaga le وياك ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل سمحهم وخو قف قد وخي وسميه مرقاس حويا شقدي او سوغتو لو ديري ديعه اجور دي سويليه موت وكامرخ سعدت الله تعالى في سننه مرقو باب كان مديه انت جير حديث قال الراسي صعد عليي مليمس انت قصدك مقاصو سواك قال فلان بن فلان وحكولي الى فلان بن فلان كذا وكذا صدى صمي صدى صمي صدى صمي وديم السلام والمسائل الله تعالى وقلنا رايس نفسي أنسوا عنه آه. وحدثني عن مالك عن نشهاب الزهرية عن سعيد نصيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وحدة عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة قال نشهاب نصيبا فسألت سعيد نصيبا ويدي عن استقرار الأرض كان لكذا طلبه بالذهب بالورق وقع ذهب يفضل ومثلا العقب الحسينية يتوبيا بيسكر له فقال بحي الله بأس بذلك أنا أحد أعطاكم أصولنا إذا أترى ورقوا لك قلت بيطا أيضا إنت أصول العقب نقاط يا وقالوحي. قال المالي بحي الله رحمه الله تعالى يستغو يحي يريك بسرين الإجمع من الصنغة المنزل قالوا من منذر اجماع بالصنغليه وكعاد ما يقولوا عن كتاب منذر على الجماعه يا جماعه شخصيه من تيوي يا جماعه من عبد البر وكتبته سواء كتبته اعد كو فيعه من عبد وحاول يكتب في سمرات ولا الجماعه ولا الى هايو عجيب ويا ما الجماعات كانه 3 كتاب سيفعهات قاطعه جدا وتضابق لي 3 ل 6 كان مستلم مهرها كان منذر اي جماعه سنقلي تقريبا كتبته على سيفر طمطه وايه <تصفيق> اللهم صلي وسلم قال مالي وحي رحمه الله تعالى وين هذين العقود وايلك قال مالي وحي نهار الرسول عليه الصلاه والسلام هي روايه بس انت عاد هو بخده مره اصحابها ويا شهاك يوكسيها بخده انه ترى مره اصحابها وين كغوليه عليه الصلاه والسلام حدد قال مثلا لو حويه صمت فيه حدد مره صب الجيرون سمك الان صب الجيرون بجاز كونترول هذا قاصو كان صب الجيرون كليه او <تصفيق> مثلا بجاز كونترول كان قمت كم صب لو غدفتو امسا يا كل سنه دا كل سنه فتح الباب يكون كويس اللهم السلام عليكم اسعمك qaalameer قال qaalamar iyo waxa uu yahay rasuulullaahi (saw) haddii hisaabtam bakhilimo ku dhaqmiid ma lihid hisaabtam qadlaa saasid diku ma fahaman midkii ila wan hisaabtam wax fanaane leeyahay wax jista saamaaha hisaabtam waxa aad leeyahay so gaadir waayee man ka saxan wayaan sanadkii imisa jeer bal adigu mar ka saxan wayaan kaftadiyad gaso waxa wayaan aad shee imisa jeer bal kaftadiyada talqaashay aan ma ga socotay sanadka ya sanadka oo سماعنا له مال البوباس حق بركوه ولا دلك بركوه يا بشيم سحا سوقانا بشي سمع شصوما شالامي تو كنخضفو شالاميد تو كنخضفو نحن وايه نحن لو باسو كنخضفو زالوا قلبا ما كونيو بابا ميراسوما ها وايي ما ليكه دهو كوبو الله عطمو تشربكي ابو هادك ولد waan ku riyoodo oo markuu yiddoobay markaa waxaan ku daldaa markaa صدح كن إيا اللح بقل صمع صدح كن إيا اللح بقل إيا مرغة صحيح الله باك كن إيا التضواب بقل شكوكي ويا ميسا شان كن إيا صدح بقل صمع ويا شان كن إيا الصدح بقل تيكوكي habsan kuwaynta adbanisan kulay adan wax kale kuma daley maalmaha la wax lagu hotor kaaga ma maalmaha hotelada ka soo dilo hotelayaa مرقم حياه طمنكم طمنكم مرقم حياه جوجل من مرقم قال الله تعالى ان دعوا حن كولا مرقس حويا جدولك كودرسو مرقس حويا اسكو دينه مرقس حويا خدي العجبه كوسو غشره ان حويا السلية للممركز سبحانه الله كتاب لأخرى كتاب لإيب سريء وحلط لعضيء قسم المرشى العضية كبيرة وانا قطع وحماها مرملكوا عاجز بحيونه غريب مع المدى تأتيك يا يا ركتك يا ركتك يا ركتك بشي في السلية الحيارة يا azaba darta aniga ayay daarta waye wanaga waxa noqonaysa taana haddi lagu dar xadgiga عزن واثور دهني مره وحا ويهان كحسابتنا قال ابن شيهاب وحي رحمه الله تعالى فسالت وحمد يسعيد مصيبه ودي عن استغلال الارض بالذهب والورق فقال له لا باس بذلك او حدثكم بسونه قال مال وحينا رسول الله الله عليه وسلم عن على المزابنه وتفسير المزابنه أن كل شيء شيء الصوم الجزا في كامله duduubka annadika sawlaa laa'uumaan lugankii humiisa tankiisa walaa waznii waznii kiisaan lugiin walaa aadad uu tiriliisaan lugiin if oo otii amar ka lagu iibiye bishii isee lagu soo iibiye shayga musamman la magacaway meel keenin ma baruxay yarma taqana ma marqaas xaram waahay ayo malaha wiid marqaas waxu xuleeyay haa bi sadomaa iska deen bii soofto aw wiid deebu huray saar madaxii waa qatimid anta way horay u dhana maalkiisa 20 balaayay xirtaan fiir marqaas todobaas marqaas xawaa todobaad almiis xal ka marxa soo duudu macneed waxa weeyaan kitaabku kam leeyto adiga madaxaaga iyo kalahaaga iyo iyo sharaabkaaga kitaabku kam leeyto قال معرض وحنا هذا رسول الله صلى أس... آه... بدي عن مذهبتي وتفسير مذهبتي نحوي ان كل شيء شيء قسم الجزاف وخراط الضوب كاملا الذي كان صلى الله عليه وسلم قال لو كان ولا وزن ميزانك ولا عدد وترليسه اوبت على سو اي ب شيء شيء شيءه مسمى لمغا عابي ملكي بها كاملا او الوزن او ميزافه كاملا او العدد او ترلته وذلك كان يقول معنى شيء أن ترليسه يبيسه وميزان كيسا لوكين deeso log yahay ubti alugu yimi macnaa waa sida wadaalika ka aragaysan ku dhacay ayu qoola ragul wadaalika kaasana wa inuu ay qoola ragul ninka wa inuu ku yiraaho baayci mid qajul ninka kale muxtaril ah oo uu نوعا ما رابطه الذي كان صلى يعلم ان لو كان بهي تانكيسا من حنده قودين كميدا او تنو أو ما أشبه ذلك كان قوي يشبه و ميل اديبته خلاله أو كميدا يكون لد رجلن كانه يا سلعه سلعته الاغبي الاقط من حنده قودن أو النوع او النوع لفظي ودا لفظي ودا خولهلسيا او القطب يقطبقه او العصفور او العصفره او الكرص في او أم أو او الكتان او كتانكا او القز يا hamba yadoo qabaday wad galaneysa waaye waxa sidii in la xaqan u dhigeyo markaas iyo aw in nawa amal afti wadaa markaa halka muxinaya oo yakuun leeg qajuli أو nawa nawaadu waa laftimada weeyaan iyada xoolaha la siiyo waa calaamada dawbo weeyaan awu qadbi qadbi asalkaas xulaha keeno marka subxan weeyaan waa qadciyo gureen oo demacna marka subxan weeyaan waa shaygo awl usfur ama usfurqa usfurquna isaguna waa naba dhuk kaso biqlaan awl kursufi wa dunta awl katsani wa geetka katank ilaahu ogetka seliid bulay yahay dahan seliid darawar khas hawayan wala farisiya xayr ba noqota marka waxa sida shamac oo kale aya lam و الشيخ المقصورة والاسكراسم متقنين المقصورة من البلد وانا قاعد يوكا اي و خوره الكتان و عربي وحاويه سمي بذلك لانه يكتر يسود اذا بعضه على بعض وحينما سوايان كتان و عربي اصلكي حصل ما عابي وا لو مدوب يا ابو يدي بركي marka marka لا دولي وسمدوا دا, دا ابو او ققحله ققحله يا و حنا عاصا وبدريد رحمن الله تعالى. او القز يقزمه وحرته نوعكميده وابليس ان بالغسيه او ما اشبه ذلك ابليس متغلب بغسغه حاركيس ويا يا الله سميع حارته سعرنا مركز وحلي لمرقاة ميلا بقلبها او لقزي اما حرولتها مركاة إبنائيس <سؤال له> <سؤال لغسامية> قلت او ما أشبه ذلك أردتها وحي شبهه أو من السلعة الألابتة كميدة والله يعلم أنه كل شيء شيء بيغتانك سوى من ذلك كميدة ولا وزم الميزانك سان لغيم ولا عدد التلاذي سان لغيم فيقول الرجل لنك تلك السلعة الألابتة يضع قفك إسكاره كل كل واحدين مر من السلعة سلعة الألابتة هذيه يتنع أو مرء أمر من يكيلو هقف الميزان أو زن من ذلك أردتها أي ميزان ما يزن أعداء من ذلك كائس المعشي يعد مدى لدينه فلا نقصه كم مقصامة عن كيلة كذا وكذا إمتا يا إمتا عن بيس كذا وحي كم مقصامة مثلا، باقروح كيلة الساعة و الساعة لتسمية مقع ويسميه مقعابيا باقروح بصدنا السلاسوكي أو وزن الكذا وكذا إمتا يا إمتا سوزن أو غضران فضلاحان أو وحي كم مقصامة أو عدد لكذا وكذا انت يا إمتا سواتره samaadna qasawii xannu qas aanidaalka ka faaliye gurmu magdhawis waad ushayra la kaadigaan ku magdhawi hatta ufi ka ilaankuu dhamaysiro tilka tasmeyati malaaabtaanka ku magacaabay fa maasaada wixii ka ziyada ala tilka tasmeyati magacaabtaanka 100 ka ku magacaabay fa ارى يكون الليل ليس ما زاد وحيزياده فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطره هو الغر وانه المخاطره وكليس ذلك بيعا اي ما ولكنه المخاطره ودغتان يا خطر غريب اي ولاغر ودغتان والقمار والقامر هنا يدخله سوق منه لانه يسول لم يشطر كونه سو يمنو حق شيء شيء شيء يكون ايمن اللهم سعى شيء سيكون اي من أخرجه اخرجه بشيء شيء بشيء يكون اخرجه صصاري ولكنه ضمن له ضمانه قاضي معصوميه من ذلك الكيد باق اسغا و شيء لو مغا عبي او لو زلم ميزانكاس او العدد عام ترلاص على ان يكون الله النص الماضي مع انه سونه ما زاد على ذلك ارن كان و شيء كزياده فينقص ردن نقصانته فلكسل تاسي عن تلك التسميه ما يعي كن نقصانته اخذ له اسغا ما ها اخذوا قادنيا ميمال صاحبه صاحبك في سماؤكي سو قادنيا ما نقه سوو خي نقسامي بغير الثمن العقلى انت ولايهه طيبه حين مرق سوخويا ولايهه قبل انت حين دو طيبه غير خالي كتahay دهياده نفسو نفتيسو فذاك قاس يشبه القمارة قمار خو شبها وما كان مثل هذا كانو كلا وخي او ميدل شيا شيا كمدنا فذالك قاس قمار قاس يدخل و سوغليه مساله هي رقوه كامل مساله nimbaa midna waxa weeyaan wuxu sameynayaa faashin dacaan maashna tuulay oo ruusan boo imalaya wuxuu ku sameynayaa marka dacaamkaas uu ku iibinayaa oo laba garan aya miisaankiisa miisaanku yahay laba garan iyo xadaktiisintu yahay laba garan iyo waxa saddex garan iyo wuxuu sameeyaa marka laakiin ku miisaankiisa ama lagaranayo ama xadaktiisisa lagaranayo ama maxaa mar qannin baa uu hukoomiyada marqaab waxa ay marqaas wax weeyaan nimbaa mesela wuxuu ku oranayaa mesela nin alaabta iska leh wuxuu ku dhahayaa alaabtadan imis ama inliiza ama ee tribe haddaba dadka halka markii uu sida sameeyay aragtida waa qimaar qimaaruma sida ay ku tahay waxan weeyay shay shay laguma iibsan waxa wayaan ninkan alaabtiisa ka iibisa kaliya in baad wax laadahay uu hadii aragtidaas imad khaas ah way aba inta kabadato inta deeradkaana is kala batid habay wax kaatna ma wana ana buuxinaya ma dhawaye siir markaa wax meere kale i soo qadba oo adee markaa subax wanaagsan waxaan ka iibiy waxaan sii muuna dhihin ama waxaan ka iibiy lacagta ay nim qabla qiyaaso waxa ku tiis dukankaas intaas ayu noqonaya inta haddu ka yaraado anaad buuxinayo inta addu ka bataa lacagta marka saxan dheeraadka ana iska leh markaa xaram ma noqonaysa inagu siin aanu yelsanayn haddii qinaar khana waxaanu qara waxaanu u sameynaa nimba korono waxa waaqaar kuu roox waa markay labadan qof bartamayaaney musaabaqada iswaynaan xabaad iga badeysana ana markaas intaas adigu leedahay hadaan ka badeeyntaas adigu leedahay waa qaraar cad yahay ee wayna qof muhalli lama soo dhax galiyaan ama u ومن ذلك كان حكم الى هذه ان يقول قد جلنكم و قد جلنكم او لو يسرا صوب مرايس عنات ادمان لو كان قدمان قاديا من صوبك مراده هذا اي كان مراده لفتهن قدمان قاديا كلا وكلا انت ينتص نهار قلق سوات الكوفيه مره وخ له ان موقته مالقاس يعني هو قال له يا معناه حدي اي مره سحا ويان ماقناتو مراده دح لفتهيده وخ ان كوفيه له قد كان مراته انا kamro kull dharaat waxa way meel kasta oo muqataqa daljeedana kadaa wada inta intaas aan kugu magdhabaya amartay maradaada haday meel ka dulaaysho taa ma intaas ay ka maqnaato inta ka maqan intaas aan kugu bedelaya lix shay shaygo yusmiye magacabayo famaana qaso waxa ka nqsa min dalaka kan faali ali dushay la way qurmu magdhawiyso او ان يقول ارغجل لنكوين اكيدا على ارغجل لنكوين اضمان لك وانكوض المعنى قاضية من ثيابك تركاها هذه اتنا كذا وكذا انت اصوه قميسا قميس درع كل قميس قميس كستا حسلم حسل تيسا يحسل كيسا يقرم كيسا كذا وكذا انت اصوه ثمانا قصة من ذلك انت اصوه قرم اما انت اصوه حسلوه كم نقصاما فعلي يقرمه انا اضفش انه مغنوي وما زاد على ذلك فلي انت او حكى كبدنا اني سناده او ان يقول رجل منكم انه كذا رجل منكم نيكا بايعي لروذلك بان كو يراه له من له الجو... كاس لهي ثقال جلود حرقا او سناده او جلود البقري حرقا لبا كمي او ابل اما جينا او قطع وان كو غوغيديا جلوده حرقا هاذي هي تنه نعال الكوان كا دغيا احمد الله صلي عليه وسلم على إمام murxaas hawayaan مثال o yuleeyo tusinayo imaan ka diim xalida oo qofka dadka imaan laagu daydo somaas ma marka ala imaan imaan oo yuleeyo tusinayo wuxuu ka wadaa macnaha ala misal misal oo yuleeyo tusinayo oo misalka maadaama wax lagu garto oo wax على امام ما حصل اشبهيا على امام امام بيسلمنها او يريحه وتسنيه اياهن فما ننقص حكم صام من 100 زوج يحويان بقل ماء الزوج هو بقلنا فعلى دشهده قرمهم قدويسه wa ma zado wixii ka ziyado boqolkaana fawl aanu isuunaadi bimaa damin talaq iyo xaqooq aanu qaaday wa ma yisbulo dalika in qowxi xabaha iyo wamin markii isbuhu dalika arqashabaa in yqulo ragluhu wamna yisbule wamna yisbuhu xabaha waxa kamid dalika las in yqulo ragluhu kan kale in dabagtisa u yahay xabl baani geeta bank way heeymaan kaas ee cindabaalkiisoo xabalbaani firi markaas waxa waya geedka ee mirihiisa geedka baaqleeda firiirisa acsaru wa kun murujil markaas waan ku jidimay macnaha xamba ka firiirada haday tahana faana qasb kelaa wakaa wax inta inta waxa ka noqsaama ridna facaaliya hadaba tala meeqsaara ka wayan wal qas inta iyo intaas beelka marka saxawu haruurkan ma saxan ku tumayaa baad kale haruurkan marka aan ku tuma markaas toban jawaab wixii ka noqsaama ana buuxinayaa baad kale laakiin toban ka jawaab madax weyn wadifals taa wuxuu ku leeyahay 300 mislaa boqol ma yanaa boqol ma yanaasa laba boqol maantow waxii ka yaraada anigaa ugu leeyahay waxaasid leh laakiin waxii ka badan oo dhan aragaa iska leh soo saasid wadacdo waa caadi qaran caadi weeye haram weeye soolto annin kan xoolaha iska leh laakiin adu shaqalada ka tahay اللهم سنعوه عليكم وحين المرقى عصره حبك هذا من كوجه جميل, جميل, جميل فما من كلا وكلا انت انت ويحك أنه صار ربنا ورغضل فعليه يضو وحان عنيه كهو ينفسه وما زاده يحكي زيادنا فهو الذي يستغنه فهذا كاس عنيه كهو ضميرت ودعيه سمعت يا ها انت وصح عليك انت قال ايه انا اعطا اعطا بس <تسجيل> <تسجيل> انا هل <سؤال> المساله الاولى <أحبي> كوبانانت احسان اهاان iyo marka isagoo u siyo ofisala kubanan laakin sharti weeyaan deenow sanu naga samah sharti ku amba kubo shaqeeyo kubo wadaa baasha انذاك فصاعدا يقضي هو اسونس هو انا مالك ها ما نقص من كذا وكذا له فعليا عضيه كحو ها انا قصي مالك عضيه كحو ضمير قواعدي كيسمالتي انا كل شيء ترى هذا حصه بس اللي نقول والله ha ha sahmiilooda low meelood ama hal meel ama marka saxwaayaan waxa saqaysa low meelado meel an qaybsanno waa saxwiyahay waa saxwiyahay haddii dadna kale inuu yiraahdo marka saxwaayaan anigu intaas aan kuso kumbal khaasu xawiy wixii dheeladkanaa أما kale ama ay dareemaan dadmaado wixii ka dhinaadan aanad ugu leedahay sabira patata diidna laakiin haday ku eeshiyan wajashana iwaa wixii kasoobixey lacagta simaada iyada digta wixii waxa lagu qoonaya marka ka jarno saddex meelood ama laba meelood baqado ama kala bar aan qaybsanno samaysan aan dirin dafariye waxa weeyaan in aad tiraahdo war markaas waxa weeyaan bajasta 200 buu hantii ku soo xaxay laakiin bixirta 200 wixii يوحي المرخة <سؤال> ومعزادة ومعزادة يتفعلها كل <سؤال> رمانتي ومعشبه يوحي شبه من الشعر الشعر كميدة أو ضارع أو شبهة من المزابنة والمزابنة التي تأصوه لا تصلح عن بنانين ولا تجوز عن بنانين لا تصلح عن صوربنين مع ناحبونين ولا تجوز عن بنانين وكذلك يسأصوه كلي qariban waxa lamiiyada qaalad ragul nin ku marqay dad ragul nin kale lahuu isagaa khabar al khabaru marasa abqabaysu naata wa dibilash la soo daadiyo geyda la soo daadiyo xulalahal calfiyo aw inno القدر يمر خاص حويا او العصفري قدر يمر عصاشين ومعناه حويا غير لادها قيون مرقه او العصفري اما عصفرقه ونما دول هذا الخبطه ابقال مرقه بكذا وكذا ساعم انت انت تصصاعم كايسنيا من خبطن او يخبطو من خبط ابقاه ويقض يخبطو لصوت دادينيو مثل خبطي او قدي سوكلا هذا hadan nawaabikada oo kala saacan min nawa laftoodad mid liiso tiisoo kala oo taalabto lamiidalkii u jeesaysa waa laba islaamido la isku bedelayoo waa filu usfuri wal kursu fi wal katana wal qadru la mid ah dadka saaso qare faadaa kullu dhamaan siirdu wuxuu noqonaya ila ma wasafna waxa sooftilmaanay oo yuumisaabanada fi باب الجامع بيء السمري مراحة إلا يبيا بابك, بابك كل ملأ يبابيها يساقنا بابك إلا مراحة إلا يبيا كل ملأ يبيا أيها الكرة اللي يمألف رحمه الله تعالى وحبا خدرنا قال دحين من قال مالك وحود من استرا قفصويده سماد وميرو قفصويده من نخل السيده او مصنعات لما جعبو او لبننعانه او منقنم اريا مصنعات لما جعبو لا باس بيده لكن قفصويده اذا كان هو قيهو خذ عاجن اذا كان هو من قادن يا عاجن المشتري قفص المشتري ملخصهم ويان ها يشرو ملخصهم ويان المشتري قفص المشتري ملخصهم يشرو ويددغيا نراهم المسترق وقف كمسترقي في أخذ إقادة الشريسة عند دفعه مركب لباكة للطمرة العكس وايه. اللهم استعانوا بيعوا الله من لاكي في الضرع عنها عندما كنت جلس نافك انت هنصلس نداد العكس سيقاتنا عنها نصلس دون العكس ويشيسي مبنانا عند شافعي واسحاق وأصحاب رغائي مبنانا وابنال من عباس أبو غيره صاتيقما يغن باوسي المجاهدي صاتيقما لكن مالك باب حقما بدم علومه صعاكا قصوا ليسي ايه كثيرا عاوة قصوا ليسي ايه مالك قصوا ليسي مدى معلومة ايه حسن البصل سعيد من جبل المحرم السلمية قصوا الله مثل ذلك تسأل يسوحا ويا بمنزلة راوية وايه بمنزلة راوية الزيتم الثوم سليدة الثوم هو تغني سمه وايه جل حده ها, ها قربت اللهم استعان او يبطعوا راوية الزيتم الثوم سليدة مرخاص ويبطاع منها ويقول إنه مرقى رجل بالدنار هل دنار قصوا إنه يقوم بالدنار ويقضيه سينة يذهب وذهب كيسا ويشترقه ويشترقه ويشترقه على شيء سيئا ويقوم بإمكانه ويسرق منها حق هذا فهذا كان لاباس بي واحد باطاقه مصنع فإنه شطط رغاويته حتى يقضي أشونكي أمد الحدد الله أعظه فذهب زيته واسليده ويتكترقه فليس المبطاع قلت مشترقه وما كل شيء شيء كسا او ما كل شيء شيء كسا او كان على وتبقى حاضره ويشترى على وجهه والجليس برقسو يهنوي يمرق مثله لبن عانهو خله اذا خليل مرق لا صوليسو ورغب بيي مرق ردمكه ويستجنا له سوغدايو فياخذ المفتع قسط المفتع هاي مرقاس المشتريه هو قادنياه يوما بيوم ها فياخذ قارنيا المشتري قسط مشترك يوما بيوم مال مالو قادنياه مرقاس يعني مال هو قادنياه ماانين تمنطوا قادنا يا معانين بس معنهم ماانين بس وكوا قادنا يا مرقة فلا بأس رباتكم به كما صلونا فإن فانيا هطوقا ماذا قابل الله أن يستوفي المشتر المشتر من تورا أو فسلين كورما اشترا ويحسره بسدر غد عليه البائع وبائع وكوا علنا يا مرقة من ذهب يذهب كيسوا علنا يا بحساب ما شاي حساب تيسا بقية وهنا يا مرقة أو يا أخونا مرقة كلام كولا او ياخذ مرقع الاوك قادن منو حقيس المرسد قفكه مرشديه سلعه تنقل بماشي شيء بقي وهر له ليسا يتراضيان اي الخاليس كان نقر عليها دشهيده ولا يفارقه مرقع ر faruqin حتى ياخذها الاو قادنياه في فارق او دو فارق يفين ذلك ضروري لانه يدخل ح سوق اليدين والدين بالدين بالدين يريد ان يبيو وقدمه هي وحال انهي نبي نهي الكالي بالكالي, الكالي بالكالي بيع الكالي بالكالي وبيع الدين بالدين دين, دين في وقع في عاجل مده فان ماكروا كراهيه ولا يحل حلال ما فيه حديث تاخير دبره ولا نظره سويتان ولا يصلح مصوبره الا بسفره تلمان ويان معلومه كما يقال انه الى اجر المد مصمم لمغعاي فيضمن ذلك البائع بائع مغدب يا ارنكس ان التاع قف ولا يسمى ذلك في حيدر ولا يسمى من مغعاي ذلك ان في حيدر بير دعيله عينها ديسا ولا في قلم أري بها عيانها عينها تيده والله اعلم هلكن ان شاء الله تبارك